موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم 111. ورفعنا بعضا فوق بعض الدرجات 112. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 113. ورحمة ربك خير مما يجمعون 114. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا ومشردا عليها يتكئون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفآت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين فإن ونذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ونقومك وسوف تسألون